بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات المسجد القائم عليه السلام تقدم جلسة منتدى السهلة الأدبي لشهر رمضان المبارك حول شخصية الدكتور الشيخ عبدالهاد الفضلي حفظها الله والتي انعقدت في المسجد في العاشر من شهر رمضان لعام 1432 للهجرة المشاركة الأولى حسن علي الرستم فعلى باركة الله نبدأ بالأخ حسن الرستم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد فإنه لمرتقا صعب وعقبة كأود والدابة شموس والسبيل وعرة والقائد بعد لم يزل يستشرف الطريق ولما يبلغ أن يكون دليلا خريتا لكن الغاية تحمل على المسير والمقصود يجذب جذب الجميل عين الناظر ذلك هو العلامة الشيخة الدكتور عبد عبدالهاد الفضلي وأنا هنا لم أنوى أن أخوض عباب هذا البحر كله وأنا لي ذلك لكن سأطعم منه أو سأغترف منه غرفة وفيها ارتواء الغلة وذهاب العلة والعلامة كما قال المتنبي كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا والمعروف عند أكثر العامة أن العلامة الفضل فقيه ويخفى على كثير منهم وهذا غير غريب أنه فقيه نحوي قد شق في النحو الغبار وحاز فيه قصب السبق وبلغ فيه غاية بعيدة ولا غروة فقد كان فرع شجرة العلم المورقة, المورقة المثمرة وكان قد جمع في كنانته سهما بل سهاما لكل رمية فهو ابن الحوزة العلمية النجفية التي كان من أعمدتها العلامة الكبير محمد رضال المظفر رحمه الله وهو فرد من جموع وهو العالم المعروف بجلالة قدره وسمو منزلته العلمية حتى لا يعرف بأنه المجدد ولم تدعه نفسه الكبير أن يكتفي بما في الحوزة العلمية من علم بل حملته همته على جناح لا يهيد فاغترف من انهار الجامعات حتى بلغ ما بلغ فيها وحاز شهادة العالمية وهو ابن بجدتها فجمع إلى عمق العلوم الحوزوية وأصالتها دقة العلوم الجامعية ومنهجيتها فكان بحق عالم الحوزة والجامعة فلا غروة أن يكون بعد ذلك مجددا مبتكراً فهو كما قال المتنبي أيضاً وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام وفي مقالة هذه سأتعرض لبعض آرائه النحوية نقلاً طبعا مو يعني قراءة نقدية أو كذا لا فقط يعني نقل لآراء الشيخ الوقت لا يسع ويعني القضي كبير جدا يعني وأعول في ذلك على كتابه دراسات في الإعراب الطبع الأولى 1450 درد اتهامة أولا في تعريف الإعراب تناول العلامة الفضلي في كتابه دراسات في الإعراب تعريف الإعراب بالدراسة والتحليل ونقل تعارف العلماء من الماضين والمعاصرين من لدن سيبوي حتى الدكتور مهد المخزومي والأستاذ عباس حسن وخلص من دراسته إلى ثلاثة تعريفات للإعراب وهي الإعراب هو الرفع والنصب والجر والجزم الإعراب هو تغير أو اختلاف أواخر الكلم المعربة الإعراب هو الأثر الظاهر أو المقدر في آخر الكلمة المعربة ثم قال وقد نخلص أيضا إلى أن التعريفين الأخيرين يعطيان معنى التعريف, معنى التعريف الأول فيصبح تعريف الإعراب هو الرفع والنصب والجر والجزم ثم أخذ في بيان علة ذلك وسببه أقول وكان هم العلامة في هذا التعريف في تعريفه للإعراب هو أن يخلص التعريف من الاصطلاحات المنطقية والفلسفية كالعامل والاقتضاء يعني هم كانوا يستعملون مصطلح العامل وهو اصطلاح فلسفي ومصطلح الاقتضاء وهو أيضا اصطلاح فلسفي وغيرها من الاصطلاحات في دراساتهم النحوية الدكتور كان هم أن يخلص النحو من هذا من الفلسفة المنطقية والفلسفية وكذلك أعراد أن يتخلص مما يرد على سائر التعريفات من أنها لا تشمل الإعرابة بجميع أقسامه وفي دراساته للفعل انتهى إلى أن الأمر ليس من أقسام الفعل وأن الماضي والمضارع وأن الماضي والمضارع بجميع أقسامهما مبنيان الدكتور يرى أن الماضي والمضارع بجميع أقسامهما مبنيان وأن, الفعل ليس وأن الأمر ليس من الأفعال ويعتبره أسلوبا إنشائيا كما في كتاب الدراسات في الفعل وطبعا هناك إذا رجعت إلى الكتاب يضع تفاصيل رأيه, رأيه وأدلته على هذه المسألة وهذا طبعا الدكتور فضلي يعني بحسب فهمي تأثر بالدراسات الأصولية لأن في المباحثة الأصولية لهم رأي آخر غير رأي النحافة وكما يقول بعض العلماء العربية أفادت من الأصوليين أكثر مما أفادت من اللغويين خاصة في مباحث الوضع والاشتراك والترادف والأفعال والجمل الخبري والجمل الإنشائي فيقتصر التعريف عنده على هذا يعني إذا قال الأمر ليس من أقسام الفعل وأن الماضي والمضارع بجميع أقسامهما مبنيان فيقتصر التعريف عنده على هذا على الرفع يعني تعريف العراب أقصد على الرفع والنصب والجر فالعراب عندها الرفع والنصب والجر والجزم غير موجود عندها ثانيا هذا رأيه مجملا في قضية العراب ثانيا رأيه في الشواهد النحوية لو رحت تقلب المؤلفات النحوية من لدن الكتاب أقصد الكتاب سيبوا حتى مؤلفات العلماء المعاصرين فإنك تجد أن الشاهد الشعرية يحتل مكانة كبيرة في النحو وأن النص القرآنية أقل في الاستشهاد به من الشعر لو ترح تحصي الشواهد تشوف الشواهد الشعرية آلاف كثيرة يعني. وهم يستشهدون بالقرآن وفي بعض الأحاين حتى بالحديث ولكن استشهادهم بالشعر أكثر وسبب ذلك ينبغي أن يدرس في غير هذه المقالة المختصرة والعلام الفضلي حفظه الله له في هذا المورد رأي قال عفاه الله ينبغي علينا في الدرس النحوي أن نسلك المنهج التالي اولا اعتماد القراءات التي جاءت وفق اللغة الاجتماعية المشتركة أو اللهجات الشائعة شيوعاً واسعاً سواء كانت متواترة أو شاذة أساساً في التقعيد النحوي يعني يقول لازم القراءات الموجودة المتواترة والشاذة لازم نعتمدها في التقعيد النحوي إذا جئنا نقعد القواعد النحوية نصدر عن القراءات الشاذة والمتواترة هذا الرأي طبعاً أنا شفت الدكتور احمد مختار عمر وهو من العلماء المصريين يرى نفس الرأي نفس الرأي ويحتج لبعض القضايا النحوية او القضايا اللغوية التي شاء عند الناس خطأها ويحتجوا على أنها صحيحة بالقراءات مثلاً المتوفى أو المتوفي الناس تسمعون الخطأ يقولون خطأ لغوي أنك تقول من المتوفي يقول هذا بالقراءات صحيح غير خطأ ويأتي بيشاهد على هذا مثلا الدخان يقول لك من الخطأ اللغوي أنك تقول الدخان هذا استعمال عام هو يجيب شاهد من القراءات على صحة هذا الكرام وهكذا عشرات الشوهد او شوهد كثيرة جاء الدكتور في أحد مؤلفاته احمد مختار عمر الدكتور مصري موجود الظهر إلى الآن أيضا يقول الدكتور ثانيا اعتماد القراءات التي جاءت وفق لهجة غير شائعة القراءات التي ذكرها قبل قليل يقصد التي جاءت باللهجات الشائعة لهجة قريش مثلا سواء كانت متواترة أو شاذة دليل شواذ القواعد يعني إذا أردنا أن نستدل على قاعدة شاذة عندنا القراءات الشاذة نأتي بها يعني هم يقولون أصلا القراءات صدرت في زمان الاستشهاد يعني لو فرضنا أن هناك جدل في قضية أنها صادرة عن النبي أو غير صادرة متواترة عنها وغير متواترة إلا أنها كانت معروفة في زمان الاستشهاد وبالتالي الاحتجاج بها اللغويا صحيح ومقبول لأنها داخل زمان الاستشهاد اعتماد القراءة التي جاءت وفق لهجة غير شائعة سواء كانت متواترة أو شاذة دليل شواذ القواعد ثم قال وأقول هذا هذا الدكتور وأقول هذا لأن القرآن الكريم هو الوثيقة العربية الوحيدة التي تعكس لنا واقع اللغة العربية الاجتماعي في ثنايا القراءات متواترة وشادة ومن هنا, كان ينبغي له ومن هنا كان ينبغي منهجيا الاعتماد على القرآن أكثر بكثير من الاعتماد على الشعر أو النثر من كلام العراب ثالثاً نظرية العامل نظرية مشهورة تعرفونها في النحو هذه نظرية قديمة جدا يعني تلقى الكلام عليها في كتاب سيبوي منثرة طبعاً أنه سيبوي ما حط لها عنوان وتناولها لا منثرة بحكم أنها تدخل في, أبواب النحو في أكثر أبواب النحو فهو وزعها بحسبه لأن طبعاً سيبوي في بداية تأليف للكتاب النحو يعني لسه طريق فبعده لم تفصل الأبواب تماما وتعنون تماماً تشوف أحياناً حط لعنوان لبحث نحوي طويل جملة طويلة ليس بمصطلح يعني لسه الاصطلاحات بعد لم يعني يتم تأسيس تمام التأسيس يقول هذه نظرية قديمة جدا. ونعني بها نظرية عامل الإعراب وهي أهم نظرية في النحو وهي بنحو مختصرا. تعني أن الترابط القائم بين الكلم في الجملة ترابط عمل يبتني على أساس أن بعض الكلم عامل وبعضه معمول والعامل بدوره يؤثر الإعراب في المعمول ورأي العلامة الفضل في هذه النظر يتلخص في أنه ينبغي تنقية فكرة العامل من الزوائد الصناعية سواء كانت في التقدير أو الإعراب يعني هو إذا رأى مثلاً اسماً منصوباً لازم النحوي لازم يقدر فعل أو يقدر أي ناصب له ليش؟ لأن نظرية العامل مرتكز عنده ما يصير هذا عمل بلا عامل ما يصير فهذه طبعاً كلام فلسفي كلام فلسفي الدكتور يقول اللغة كائن اجتماعي يعني لا تتعامل معها بالمنطقية الفلسفية الحاد الموجودة في سائر الأشياء وأنه ينبغي الرؤية الأولى له ينبغي تنقية فكرة العامل من الزوائد الصناعية سواء كانت في التقدير أو العراب وأنه ينبغي أن تبقى فكرة العامل نظرية من نظريات النحو يقول يعني هو لا يؤمن بإسقاطها تماما وسحقها تماما يقول يبقى أنت قال وأن يعتمد في تحديد إعراب الكلمة في بيان وظيفتها النحوية في الكلام على الدلال أو القراءة النحوية يعني أحيانا السياق أو المعنى المتناول في النص هو اللي يأثر وينصب ويرفع و... يعني مو اللفظ نفسه هذا كلام الدكتور مهد المخزومي هذا رؤية الدكتور الدكتور مهد المخزومي ما ينكر نظرة العامل من أصلها لا ولكن يقول يعني القضية المعنوية المتناولة في السياق في الكلام هي المؤثرة يعني كان يقول ليس اللفظ مباشرة أنه هو اللي ينصب أو هو اللي يرفع أو اللي يجزم لا لا يقول المعنى هو العامل المؤثر في الناصبه وأن يعتمد في تحديد إعراب الكلمة في بيان وظيفتها النحوية في الكلام على الدلائل أو القراءة النحوية وأن إلغاء فكرة العامل إلغاءاً تاماً يبعد ما بيننا وبين تراثنا العربي الذي شغلته فكرة العامل قروناً طويل يعني يقول له نلغيه تماماً بسر يعني عندنا تراث ضخم ضخم يسقط وهذا يقول يعني يعني صعب جدا يعني لأنه تلغي تراث ضخم جدا يعني هو زي ما قال يعني من لجن سيب وين تنازل يؤمنون بنظرية العامل إلى يوم كهذا يعني مو هذا بعض أرائه النحوية وبقية كثير منها ليس لها متسع من الوقت صلى الله عليه وسلم الطهرين. قلنا أن نظرية العامل دعا إليها ابن مضاء القرطبي في الرد على النحاة الشوق دكتور شوق ضيف لكن هناك فارق بسيط أن, أن العامل بلا شك أنه مرة عامل أول ومرة عامل ثاني ومرة عامل ثالث فيقول العامل الثاني والثالث مفروض يحذف بس مثلا أقول رأى زيد رأى فعل ماض ما أتكلم عنه فعل ماض بالضمة مثلا نحن نقول إذا بالضمة لازم علامة رفعه الضمة لأنه ليست الضمة هي التي رفعت يقول المفترض أن بقية الكلام لو مثلا ما نقول ماذا يضعف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع يقول لا المفترض أن نقتصر على العام الأول فنقول مثلا فاعل فعل مضارع فعل ماضي فقط بتضم بالفتحة هكذا وهذا شكر طبعا ابو حذر أنا كان ودي أن أتكلم عن جماعة من العلماء والأساتذة لخالطهم يعني من ضمنهم ابو حذر ولا يخفى عليك الدكتور مصطفى جواد <تصفيق> إيه. إيه نعم ولكن أنا يعني لأن أنا أعرف أن أبو تمام يبي اختصار يبي الكلام سريعا وكذا ف يعني يعني ما كان لي أني أني أستوعب أو أمر على كثير ولا الحال كما قلت أنت محمد تغني الحكيم الدكتور مصطفى جواد يعني يعني علم بارز الرجل مصطفى جواد في حياة الدكتور الفضل وحياة اللغويين بشكل عام يعني نشكر الأخ حسن على هذا الموضوع بس عندي إشارة توضيح فكرة عدم الاستشهاد بالقرآن الكريم والاستشهاد بأشعار العرب لأن ابن عباس عندنا يقول مقولات المشهورة إذا أردتم شيئا في القرآن فاطلبوه في أشعار العرب يعني هو أكمل لك بس يعني هو ابن عباس يريد أن يفسر أو يوضح بعض الأشياء في القرآن عن طريق اشعار العرب انا بجللي هالموضوع هذا المداخلة الثانية او اضافة على رأي الملة السيد الصدر في رسالة بينه وبين الشيخ الفاضلي. لان اهدى كتابه مخت... مختصر الصار... النحو عفوا مختصر فهو سيد الصدر يشكر الشيخ الفضلي على انه وقف مع نظرية العامل فكأن الصدر يتبنى النظرية هل العامل كما هم النحويون لهم رأي هل الأصليون لهم رأي فيه بعد يعني هذا أولا تحتاج إلى مراجعة مصادر الأصول لكن ما أشك أنهم يختلفون وهم يختلفون في كتاب حق السنح المتق الحكيم الآن يغيب عني عنوانه بس هو يدرس اثر الأصليين على يعني الأبواب اللغوية وبالنسبة للقضية القرآنية أنا أقصد أنه ليس ممتنع أنك تستشهد ببيت شعري توضيح لفظاً قرآني او تركيب اللغوي القرآن انا أقصد أن في القرآن يعني كثير من القضايا اللغوية والشواهد الـ الـ الـ الـ يعني الواضحة والناهضة واللي لا تطرق إليها شك في الصدور أو كذا يعني يمكن أن منها من خلال القرآن لأن أصلاً النحو إنما أسس يعني لخدمة القرآن إيه؟ فهو مش ممنوع طبعا استشهاد بالشعر لا مش ممنوع ولكن أنا أقول يعني أكاد يغلب عليه الاستشهاد بالشعر حتى تشوف أنه كأن القرآن هو الذي يطوع تطويعا يعني يجر إلى شعر جره ولو تأملت أنا شفت يعني في بعض النحويين كثير من القضايا يعني مهلا أنا أضرب لك مثال الآن الآن كثير من الشعر الذي يستشهد به لو تامل مو كله كثير لو تاملت انما قال الشعر هكذا لان الوزن حمله على هذا طبعا مو لان القضية باطنه مو صحيح لتستشهد لها له بهذا البيت لا لا لا بس لان انا اقول هذا الب... مثلا قول الشعر قالت بنات العم يا ليلوان ها دقي بس خلينا نخلص الجمله كان فقيرا معدما قالت وهن أكيد سمعتم هذا الشاهد وأنه استشهدوا به على حذف إيه إيه ولكن إيه نعم ولكن الشعر هل يستطيع أن يتمم لا يستطيع أن يتمم هو صحيح الحذف وارد ومقبول وله شواهده لكن أنا أستشهد بهذا البيت والشعر حمله الوزن على أن يحذف فالاضطرار لا يستدل به على الاختيار المفترض يستدل عليه يعني الناظر له مندوحة في الكلام أن يحذف او أن لا يحذف بالتالي إذا جبت لي شاهد الشعري الشحر حمله الوزن غصبا على أمثي أحدف ليس باختيارة وجواج عري واجد كذلك شفت نفس هذا الكلام يقوله بعض علماء النحو واللغة هذا الكلام اللي أقوله الآن نحن عموما نشكرك لأن الوقت لا يسمح لكن مثل ما ذكرت بإمكانك تتوسع أنت في البحث في الأوراق كبحث ممكن في النشر إذا بنشره في الموقع يكون مفصل معك فرصة عندك فرصة مع تحيات تسجيلات مثل القائم عليه السلام ومنتدى سهلة الأدبي